يا ايها الذين آ م ن و ا انا كثير من الاحبار والرهبان لياكلون أ اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب أ ل ي م يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى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 واعلموا أ ن الله مع المتقين إ ن م ا نسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به, يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوه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 ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إ ل ا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله اذ ل ل ه إ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ هما في الغار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 ي شركه و ن ن أ ف س م و الهدى ل يعلم إ شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ولكن كره ا ل ل ه بعثهم فثبطهم وقيل ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خ ب ا ل ا ولاوضعوا ولوضعوا أ خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ب ت غ و ا الفتنه من قبل وقلبوا لك ا ل أ م و ر حتى, حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون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 وتزهق ه أ ن ف س م و ه م ك ا ف ر و ن و ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه إنهم ل م ن ك م و م ا ل م س ل ك م ي ه م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 إ ن ا إ ل ى الله ر ا ض ب و ن إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب, وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل ف ر ي ض ة من الله والله ل ع ي م حكيم و م ن ه م ا ل ذ ي ن يؤذون ا ل ن ب ي ي و و ق ل و هو ن أذن أذن قل خ ي ر للعلوم ك م يؤمن ب ا ل ه و ي ل م م ؤ ن ن ي ر ح ة ل ل ذ ي ن آ م ن و ا م ن ك م والذين ي ؤ ذ و ن ر س و ل ل ا ل ه لهم ع ذ ا ب أ ل ي م ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه ل ك م ل ي ر ض و ك م و ا ل ل ه و ر س و ل ه يرضوه أحق أن يرضوه إن ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن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 شركه الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذ ا ل م ن ا ف ق ا ت و ا ا ل ك ف ر ن ا ر ج ه ن م ا ل د ي ن فيها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 ذلك ه و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي يا ي م أ ه ا ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ا ل و م ا و ا س ل ا م ي ه م واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر وكفروا, وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ي ن ا ل و ا وما نقموا إ ل ا ان اغناهم الله ورسوله من فضله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 لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إ ل ى يوم يلقونه بما اخلف الله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 والذين يجدون لا إلا ج د ه ه م ف ي س خ ر و ن م ن ه م سخر النابلسي ل ه م ه م ل ل ع ل ه م ا ل ا س ت غ ف ر ل ه م ي ه اسماء الله س ب ع ي ن مرة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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ف إ ن رجعك الله إ ل ى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل ف ق لن ل تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 و ق ا ل و ا زرنا ك س م ع ا ل ق ا ع د ي ن ر ض و ا ب أ س ي ك و و ن ا ا مع للعلوم خ و ا ف و ط ب ى ق ل ب ه فهم ل ا يفقهون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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ح ر ج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أ ف و ر رحيم